وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع وانا على فراق حبيبنا وجابرنا لا محزون اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر لجابر اللهم اغفر لجابر اللهم اغفر لجابر, اللهم اغفر لجابر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وجازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفو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 اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقر رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقر قابنا من النار اللهم اعتر قابنا ولقب والدينا وأزواجنا ودرياتنا وأصحابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارض عنا الهنا الهنا الهنا ومالك رقانا وسامع نجوانا سبقت بالقول تفضلا وامتنانا فقلت يحبهم ويحبوننا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 يا واحد يا أحد يا فرد يا صمت برحمتك يا أرحم الراحمين عفو عنا اللهم عفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم ارضى عنا فإن لم ترضى عنا فاعفو عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك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 اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات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 اللهم هذه أيدينا مرفوعة إليك فلا تردها صفرا خائبة اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة اللهم لا ترد ايدينا صفرا خائبه اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك